book 2 90 et 3 93 93 فيالي ت نن رنديتورا م نسه الجمل التابعه باستعمال ان كان ما اذا كان الجمل التابعه باستعمال ان كان ما اذا كان نو كدي نساي ما دو لا ادري ان كان يحبني لا ادري ان كان يحبني نو كدي نساي كفاهت لا ادري ان كان سيعود لا ادري ان كان سيعود نوك ادي نسه ما مر ن تليفون لا ادري ان كان سيخابرني لا ادري ان كان سيخبرني نساي ما داشورن ان كان حقا يحبني ان كان حقا يحبني نساي كفهت مع سيغوري ان كان حقا سيعود ان كان حقا سيعود نسا ممر ن تليفون ان كان حقا سيخابرني ان كان حقا سيخابرني بيس وتم نسا اي إني لأتساءل ما إذا كان يفكر فيه <تصفيق> إني لأتساءل ما, <تصفيق> ما إذا كان لديه واحدة أخرى إني أتساءل ما اذا كان لديه واحده اخرى فيس فتن نفسه اي غني اني لاتساءل ما اذا كان يكذب اني اتساءل ما اذا كان يكذب نفسه اي مندن برمو ما اذا كان يفكر في حقا ما اذا كان يفكر في حقا نس اي كا ني تيتير ما اذا كان لديه واحده اخرى ما اذا كان لديه واحده اخرى نس اي ثوت تورتتن ما اذا كان حقا يقول الحقيقه ما إذا كان حقاً يقول الحقيقة دو شاي نسعي مدع متفرتات <تصفيق> إني لأشك ما إذا كان يريدني فعلاً <تصفيق> إني أشك ما إذا كان يريدني فعلاً دو شاي نسع مشكلواً Ini la shku ma اذا kana se yketeb li Ini ashuk ma اذا kana se yketeb li, li. Dyshoi se martohet me mua Ini la shku ma اذا kana se ytetzojuni Ini ashuk ma اذا kana se ytetzojuni Nese me te vërtet mo do Ma nëse ka vërtetë dëshiron mua Ma nëse ka vërtetë dëshiron mua Nëse me të vërtetë më shkruan Ma nëse ka vërtetë do të më shkruajë Ma nëse ka vërtetë do të më shkruajë Nëse me të vërtetë martohet me mua Ma nëse ka vërtetë سيتزوجني ما اذا كان حقا سيتزوجني